الحمد لله رب المعلمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقطوب عليهم ولا الضالين của thi ba lần cũng đã đã cùng lá cũngân trọng ấy mắtùng đời cả cũng anh con ông hoa đã xa chúng anh khó فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاماشا لكم الشهر فلينصوا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يند الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وليكمل العده وليكبر الله على ما هاكم وليكبر وإذا سألك عبادي عنه فإني قريب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 الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودين الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاففون في المساجد تلك حدود وَدُود الله فَلا تَطاب كَذكَ غَيل الله آياتات بِ سنلَ لاعََّم يتَقُ وَلا تَأقُ أَملَكُ بَكُم بِ بع ب وَتُدَل وَتُدَلوا وت... وَنُفِرْقًا اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله لنقاتلنكم ولا تعتنوا ان الله لا يحب المعتدين وقاتلوا حتى تفتووا واخرجوا واخرجوا من حيث اخرجكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوا من عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فان قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا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 ص من صيام أو صدبط أو نص فلى أنم فن ثمت الأمر إلَ ح فم الس ص ف لم يجد فصيا متدثة أي ف لم يجد فصيا مثث حج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرار واتقوا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 واتقون يا أم الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا فَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا <تصفيق> mình cao bóng đúng hai tình nhau đúng bỏ đã khi con mình quay đúng bỏ đã khi con đất đôi sẽ son quay ra tao đã xa tình الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن فحسبه جهنم وللئس الهاد ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مقات الله والله روح بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافا ولا تتبعوا قطوات الشيطان سَلَّنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيْنَا وَمَنْ يُبَدِّي نَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُمْ فإن, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ عِقَابٌ زين للذين كفروا الحياة الدنيا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 اللهم نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين اللهم الذين امنوا ولم اختلفوا في الحق اذهب والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسب إِنَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْمٌ قَبْلِكُمْ مَسَّدْتُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُونَ vậy năm hết có ba cũng chúng ta đùa hoa con cũngỏ xa anh ta con sang ông hoa khoa là cũngỏ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ لا لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله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 Mm-hmm. يسألونك عن الخمب والميسك قل câu lại la cũng ta Phật ولا امه نهن خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا والله يدعو إلى الجنه والله يدعو الى الجنه والله يدعو الى الجنه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 تواب الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لساكم حفظ لكم فابتوا حافظكم ان ناشدتوا وقد مول واتقوا Hors